إنها وصية النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قبل وفاته قال الصلاة الصلاة فالصلاة وصيته عليه الصلاة والسلام لأمته والصلاة عماد الدين وأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين من حافظ عليها فهو السعيد ومن أضاعها وأهملها فهو الشقي العنيد قال الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين قال تعالى حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين انه امر من الله تعالى بالمحافظة على الصلوات الخمس فقال حافظوا على الصلوات اي على عموم الصلوات والصلاه الوسطى الا وهي صلاه العص فالله تعالى يأمرنا بالمحافظة على الصلوات الخمس وخص من بين هذه الصلوات صلاة العصر لأهميتها لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ وفي لفظ أي العمل أحب إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها هذا أفضل العمل أول ما نحاسب عليه يوم القيامة الصلاة إنها صلةٌ بين العبد وربه هل تتمنى هذه الموت أن تموت وأنت تصلي؟ هل تتمنى أن تموت وأنت تصلي؟ الأعمال بالخواتيم ومن عاش على شيء مات عليه ثم بعث عليه